بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليأخذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوا وآمنهم Oh, um.